وَنَكَثِيرًا وَعَلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصد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 وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَال أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ உ ஜிரூ மிஸ்ல மேல வல உத்தர இ في غمرات الموت والملائكه تبسط ايديهم اخرجو انفسكم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 பூரக்கூல மூரக் து நூ فَعَاكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُم وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ فَأَنْتُمْ تَزْعُمُونَ